الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح قطر لدى وبل لصدى ونحن مع قول المصنف رحمه الله الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم أو جواز في نحو زيد يقوم أو بارز. وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياه. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بممرجوحية. ظننتك هو وكنته برجهان راينا في الدرس السابق ان الضمير ينقسم الى اسمين الضمير اما مستتر وإما بارز والبارز ينقسم الى قسمين منفصل آه مستتر وجوبا وجوازا يا حسين مستتر وجوبا وجوازا وبارز ينقسم الى متصل ومنفصل متصل ومنفصل المتصل ينقسم من حيث الاعراب الى ثلاثه اقسام مرفوع المحل ومنصوبه وما زور والمنفصل من حيث موقعه في الاعراب الى قسمين مرفوع ومنصوب وتبقى مساله سنتحدث عنها كما تحدث عن المصنف وهي الاتصال والانفصال او الاتصال الانفصال مع جواز الاتصال هذا الرسم يوضح تقسيم الضمير <تصفيق> إذن عندنا الضمير الم... المستتر ينقسم إلى قسمين مستتر وجوبا ومستتر جوازا أما المستتر وجوبا فيعطينا أمثلة عنه حسين وأعني بالحسين من كان عن يميني أو على يميني نواضع الضمير المستتر وجوبا إما أن تذكرها وإما أن تمثل لها أنت بين خيارين تحدثت عن نفسك وتحدثت عننا جميعا لكن أنت من أين أنت؟ ما عندنا هنا أنت؟ وجوابك غير صحيح حسين من كان على يسار؟ هذا المثال اقوم ونقوم كيف نقول ايه أنا كيف نعرب اقوم؟ مضارفة. مضارفة. الان محمد وهو من يقابلني مواضع الاستتار الواجب في انا ونحن وانت في ونحن ما انا لم افهم الجواب هل فهمتم فهمت انك تعلم الجواب لكن من خلال ما قاله لم لا فهمت فهمت ها؟ لماذا لا تقول اذا اسند المضارع اذا اسند المضارع الى ضمير المتكلم انا ونحن وانت او اسند الفعل المضارع الى هذه الضمائر انا ونحن وانت او تقول يجب استتار الضمير في نحوي اقوم ونقوم وتقوم انت او انت تقوم هكذا اولى انت تقوم واضح هذا في المضارع وفي نحو قم وفي نحو قم فهذه أربعة مواضع ذكر مصنف منها موضعين وذكرنا موضعين إذن إذا اسند المضارع إلى الضمير إلى الضمير أنا ونحن وأنت فيجب استثار الفاعل تقول أنا أقوم ونحن نقوم وأنت تقوم فالفاعل في جميع هذه الأمثلة ضمير مستتر وجوبا وجوبا تقديره أنا في الأول ونحن في الثاني وأنت في الثالث وكذلك إذا اسند الأمر إلى الضمير أنت في نحوي قم فالفاعل هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت هذه المواضع الثلاثة التي يجب أن يستتر الفاعل فيها أو الضمير فيها وهو فاعل هنا واضح متى يجوز استتار الفاعل حسين لك فرصه أخرى في باقي, في باقي الضمائر هذا الجواب صحيح لكن قد يعترض عليك في باقي الضمائر مثلا لو قلت كتبوا هل استتر الفاعل هنا الضمير استتر اذا اسند المضارع الى الضمير الغائبي هو وهي هو يكتب وهي تكتب كذلك وفي الماضي كذلك ذكر وظن ابن هشام محمد محي الدين شيخ محمد محي الدين في قطر في تعليقه على القطر ذكر الضابط بالحروف المضارعه أن لما أن حروف المضارعة الهمزة والنون يجب استثارة الفاعل فيهما، يجب استثارة الضمير الذي هو الفاعل في فيهما. أقوم ونقوم واضح. ويجوز استثارة الفاعل في ضرف في حرف مضارعة الياء، يجوز لأنك تقول هو يقوم، هو يقوم. وأما التاء فاحيانا يجوز واحيانا يجب فيجب اذا كان انت تقوم التاء هنا ويجوز في هي تقوم فاذا دلت على المؤنث جاز استتار الفاعل وان دلت على المذكر وجب استتار الفاعل ذكره رحمه الله في التعليق على القطر عندك ها؟ طبعتك فيها إيه؟ أريني؟ نعم قال رحمه الله المراد بالتاء هنا التاء الدالة على المخاطب نحو تقوم يا زيد أما التاء الدالة على التأنيث فهي من جائز الاستثار نحو هند تقوم لأنك تقول تقوم هند وهذه كلمة ساقطة من بعض نسخ الكتاب ومما ذكرناه وذكره المؤلف تعلم أن حروف المضارعة على ثلاثة انواع نوع لا يكون فاعل الفعل متصلة هي به إلا ضميرا مستثلا واجب الاستهدار وهو حرفان الهمزة والنون ونوع يكون فاعل الفعل متصلة هي به اسما ظاهرا أو ضميرا مستثلا جائز الاستهدار وهو حرف واحد وهو الياء ونوع يكون فاعل الفعل متصلة به أو هي به واجبه الاستتار تاره ويكون جائز الستار تاره أخرى وهو حرف واحد وهو التاء شكرا أو نقول في ضابط في ضابط هذا نقول يعني يجب الستار الفاعلي يجب الستار الضميري في نحو ما ذكر ما ذكرناه ويجوز استتار الفاعلي في غير هذه المواضع التي يستتر فيها الفاعل او التي يستتر فيها الضمير لأن, المو... لأن المواضع الاخرى قد يكون الفاعل او قد يكون الضمير بارزا وقد يكون مستترا نفهم الآن ففي الحالات التي يستتر فيها الضمير يعني الفاعل فماذا فيجوز فيكون الاستتار هذا جائزا عدا هذه المواضع الاربعه التي ذكرناها مفهوم يعني يجب الاستطاع في هذه الأربع موارد، ويجوز في غير هذه الاربعه في ماذا؟ في المستتر وليس في الم في البالس. في المستتر وليس في في البالس. وقد رأينا أنه في ثلاث موارد تقريبا أو أربعة فقط. لأن في الضمير أولا أنا ونحن طبعا في الماضي. الضمير بارز وفي نحن الضمير بارز أنا كتبت ونحن كتبنا وفي المضارع يكون واجبا الاستاء لا كنا مننا فيه الآن أيب الآن بقي معنا أنت أنت وأنتي وأنتما وأنتم وأنتنة هذه الضمائر كلها يظهر فيها الفاعل او الضمير يبرز في الماضي انت كتبت وأنت, كتبت وانت كتبت وانتما كتبتما الى اخره كلها يبرز فيها الفاعل الضمير في الماضي اما في المضارع فنقول انت تحدثنا عنها يجب الستار انت تكتب يجب الستار الفاعل هنا الضمير يب... يستتر وجوبا انت يظهر فيها انت تكتبين انتما تكتبان وانتم تكتبون وانتم تكتبنا يبرز فيها الضمير هذا ماذا في المضارع في الأمر لا كلام لنا إلا مع مع ضمائر المخاطب فقط ويستتر في موضع واحد فقط وهو أنت ويكون استتر واجبا أنت أكتب والباقي يبرز فيها الضمير أنتما أكتبوا. أكتبا. أنتم ما أكتبو اه أكتبو أنتم أكتبو أنتم نكتبنا وأنت اه وأنت أكتبي وأنت يعني رأيت يستثمر الفعل أو الضمير في موضعين في في في مواضع أنا أكتب أنا أفعل نحن نفعل وأنت تفعل وأنت تفعل بقي معنا ضمائر الغائب نسيتها وهي هو وهي وهما وهما وهم وهن هو فعل وكتب يستثير جوازا وهي فعلت تستتر جوازا وفي باقي الضمائر يبرز يبرز الضمير في باقي الضمائر يبرز الضمير إذن هما ضمير المثنى وهم ضمير الجمع المذكر وهن ضمير الجمع المؤنث وأنتما ضمير المثنى المخاطب المثنى وأنتم ضمير المخاطب الجمع وانتن المخاطبات جميع المخاطبات كلها يبرز فيها الضمير كلها يبرز فيها الضمير في الماضي وفي المضارع وفي الامر حتى وفي الامر كذلك يبقى انا ونحن يستتر الضمير في المضارع فقط وفي انت وانت يستتر اين في في المضارع لا انت فقط يستتر في المضارع وفي الأمر في المضارع وفي الأمر وهو وهي في الماضي فقط وفي وفي في الماضي والمضارع فقط وهذا سنة يظهر لنا أكثر في دروس الصرفي إن شاء الله إذا كانت هناك دروس بقي الان القسم الثاني وهو الضمير البارز البارز ماخوذ من البروز وهو الظهور وهو الظهور يعني يبرز المستتر ماذا عرفناه كيف عرفناه كيف عرفنا المستتر ابراهيم هم فريد هو الخفي اي عرفناه لقنا تعريف من هشام وغيره زيد يا حسين فريد نعم هو الذي لا يقوم الظاهر مقامه في الواجب في الواجب نعم لا يقوم الظاهر مقامه في الجائز يقوم الظاهر مقامه البارز وهو البارز وهو حسين هو الذي لا يقوم مستتر مقامه المقام هو ما له صوره في اللفظ نعم تعريف مقبول لا يمكن اخفاءه يمكنها التثبت هذه لتقريب الفهم فقط والا لا اصل لها في النحو تعريفت هذه والحدود لا علاقه لها بعلم النحو وانما هي متاخذ النحو في علم الكلام في علم النحو ولهذا لا تظهر التاليفات في كتب المتقدمين كسيبويه رحمه الله وكذلك ابن جني خصائص البارز ما له صوره في اللفظ ونحو ما هو كم من قسم متصل ومنفصل ينقسم البارز إلى قسمين متصل ومنفصل مسألة الآن أصولية أصولية أصول نحو ليس أصول فقه أيهما الأصل المتصل أم من منفصل ها. متصل والأصل تريدون الجواب تريدون الجواب اقرا ما قاله ابن هشام في اخر المبحث هذا ابن هشام في المتن في المتن ها ولا مع امكانيه الوصف لا فصل مع امكانيه الوصف انا اكتبه لا فصل مع امكانيه الوصل يعني متى أمكن اتصال الضمير بالفعل لا يجوز لك ان تعدل الى الفصل ام متصل الاسم متصل المنفصل لماذا لا فصل مع امكانيه الوصل هذه يفهم منها وجهه يفهم منها ان الاصل هو الوصل لانه متى امكن الوصل لا يعد الى الفصل واضح وينفهم منها كما فهمه فهمه اخوكم انه الاصل هو الفصل ولهذا نفل الفصل مع امكانيه الوصل كان ان الانسان دائما يبحث عن الاصل وهو الفصل واضح؟ فقال لا فصل يعني لا تفصل إذا تأت لك الوصل لكن الأصل وهذه قاعدة عامة في الخط العربي الأصل في الخط في الكتابه الكتابة وهذا منها وهذا منها الفصل الأصل هو الفصل بين الكلمات لأن كل كلمة مستقلة مستقلة من ماذا وحدها فالاصل أن تفصل كل كلمة من أختها والضمير كلمة والضمير كلمة مستقلة لأنها أسماء اليس كذلك؟ لأنها أسماء والدليل على اسميتها مضى معنا في علامات الاسم وهو الإسناد ولهذا قال ابن شم من أبرز علامات الاسم الإسناد أو الحديث عنه لماذا؟ لأن به تعرف ماذا؟ اسمية التائم كتبته، أو نحو مقار رحمه الله القاعده ان الفصل هو الاصل هو الاصل لماذا لان كل كلمه مستقله مستقله عن اختها هم الان يعدل عن هذا الاصل يعدل او عدل عن هذا الاصل الى اصل اخر وهو وصل الضمير مع الفعل او مع الكلمه عفوا وصل الضمير مع مع الكلمة فالأول أصل معدول عنه إلى أصل ثاني وهو ماذا؟ وصل الضمير وصل الضمير لهذا قال ابن هشام لا فصل مع إمكانية الوصل أي لا تعدل إلى الفرع إذا أمكن الأصل صار هذا أصلا وهو ماذا؟ وهو الوصل لماذا صار هذا أصلا؟ جواب مقبول، لكن هذا ليس في فعل فقط، في الكلمات، في الفعل قد يكون فاعلًا وقد يكون مفعولًا به، وفي في الكلمات قد يكون ماذا مضافًا إليه، يكون مضافًا إليه، ضمير في الكلمة في الجسم يكون مضاف إليه، لماذا؟ لأن، متابعة، لأن الضمير سار في صورة الحرف سار في صورة الحرف واتصاله بالضمير أشد آه. آه. واحتياجه إلى الاتصال أشد من احتياجه إلى الانفصال لأنه لا يجوز لك أن تفصل حروف الكلمة الواحدة كاتابا فتقول كاف وتا وتكتب لا لا يجوز هذا لأن كل من الكاف والتاء والبا حرف مستقل حرف لوحده لا يمكن أن يتركب أن تتركب الكلمة مع فصل هذه الأحرف المركبه المركبة لها أو البانية لها فالضمير لما كان في صورة الحرف لينص نرى أن الاتصال يكون في في ماذا؟ في الحروف المؤلفة من حرف واحد فقط في الغالب فلما كان الضمير على صورة حرف واحد على صورته حرف واحد ماذا كان محتاجا الى الاتصال اكثر من الانفصال وبهذا لا يجوزك ان تفصل الضمير عن الفعل او عن الاسم وهو في صورته ماذا حرف واحد وفي صورته حرف واحد فلا يجوز ان تقول كتب ثم تقول تاء او تقول كتب ثم تكتبها وحدها كتبه لا يجوزها لماذا لان الاتصال هنا لازم ممكن فلا تعد الى الانفصال اما الانفصال فيكون في, في ضمائر ماذا في الضمائر المنفصله التي هي في الغالب مؤلفه من اكثر من من حرف انا ثلاث احرف نحن ثلاث احرف انت ثلاث احرف انت ثلاث أحرف. هو هي هما هم وهن كلها اعملا اصلا من من حرف من حرفين فعد من حرفين فاكثر فهمنا الان هذه هذه مساله لا فصل مع امكانيه الاتصال سنتحدث عنها لاحقا في كلام المصنف رحمه الله الآن نأتي إلى بعض المسائل في أو نتركها إلى وقتها إلى قضية الانفصال والاتصال أو نواصل حتى يكون الاتصال في قضية الآن فيما وفيما وبئس وبئس ما و كان و كانما و عما حينما الى غير ذلك وفي قوله تعالى كذلك مال هذا الكتاب مال هؤلاء فصل بين حرف الجر حرف الجر على أي على حرف واحد فقط حرف الجر هذه ما الاستفامية واللام حرف جر وفصل بينها وبين هذا والأصل ماذا الأصل الانفصال لكن هذا الأصل معدول عنه إلى أصل جديد وهو الاتصال فصار حروف الجر صارت لازمة الاتصال لازمة بما بعدها أعني الحروف المؤلفة من حرف واحد فقط وهي الكاف واللام والفاء مثلا في حرف العطف و وغيرها مما يلزمه الاتصال لا اعني الواو كحرف جر هو مما يلزمه الاتصال لا يستقل بنفسه فعدل عن هذا الانفصال الى الاتصال وصار الاتصال فرع ماذا اصلا جديدا اصلا جديدا من اصل عام وهو الاصل ان كل كلمه تكون will عن related to what was after it and what was before it. We are also related to the question of the bearer. What is the question of the bearer? What did the bearer say? He is a وكافي أكرمك وهاء غلامه واضح تحدثنا في الدروس الأولى عن قضية الترتيب والأولية تحدثنا في الدروس الأولى عن قضية الترتيب وتمثيل المصنف رحمه الله أن المتصل قال والبارز فهو فهو إما متصل إما متصل بدأ بماذا؟, بالمتصل. بدأ بماذا بالمتصل لأن الأصل عنده ماذا صار هو الاتصال و الآن فبدأ بالمتصل لا تنسوا دائما في كتب العلماء ما يبداون به له أولية له أولوية عنده فبدأ بالمتصل وهذا يدل على ما ذكرناه أن الأصل الآن هو ماذا الاتصال واضح والانفصال صار فرعان فبدا بالاصل وهو انما متصل ثم ماذا قال كتائي قمت تاء قمت ماذا تمثل ماذا ضامير ضامير متصل مبني في محل هذه ضمير مرفوع واضح ضامر مرفوع فيه يعني تعبير مجازي والا فهو في محل رفع هو أصل مبني على الظرف في محل رفع اكرمت ماذا تمثل منصوب ضمير منصوب وولاني ماذا تمثل مجرور ضمير مجرور فذكر الاقسام الثلاثه للمتصل من حيث موقعه في الاعراب وبدا ب اقوى الاعراب وهو الرفع ثم بعده ما يليه وهو النصب. ثم بعده ما يليه وهو وهو الجر كذلك بدأ بما يتصل بالفعل في المثال الأول والثاني وثن بما يتصل بالاسم وهو في المثال الثالث واضح. فقمت يتصل به ضمير رفع أما في, الغ... في الضمير يتصل بالاسم فلا يقول إلا إلا مجرورا فلا يكونوا إلا إلا مجروراً لماذا لأن الأسماء لا تعمل الرفع إلا إذا شبهت أفعال بعض النساء وإلى الأصل لا تعمل لا تعمل ماذا الرفع إذا عملت إذا قمت فعل وفاعل فعل مبني على السكون لما لما أنت ماذا قلت استغفر ثانيه فانك اخطات هو قال استغفر الله انه فعل مضارع زيد استغفاره وصحح خطا نريد نعم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله نعم لاتصاله بضمير الرفع المتحرك نعم والتاء يا حسين فاعل فاعل مرفوع مرفوع بي أتعلم أن رأسي يؤلمني من قبيل المغرب وكذلك لا يأتي للدرس واظنه سيزداد ألم نحا غامير متصل مبني على الضم ليس فاعل مرفوع لو قلت فاعل مرفوع في مبني على الضم لا بأس قد تقبل نوعا <علمي> لكن أنت تقول فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره فأنت تحتاج إلى تقويم لسانك أكرمك أكرم كاما مبني على الفتح قلت أين الفتح؟ في الكاف؟ أو في الراء في الميم في الميم؟ نجوتة. نجوتها نجوتها نعم وكيف معمي نقول الضمائر لا تكون منصوبة دائما مبنية رأينا هذا في البناء والاعراب أن الاصل أسماء العرب ولكن بعض الأسماء مبنية منها الضمائر الضمائر كلها مبنية لا تقول أبدا ضمير منصوب وإنما يقول مبني على الضم أو مبني على الفتح أو مبني على الكسر أو مبني على السكون هذه الضمائر واضح نحن ضمير مبني على الضم أنت مبني على الفتح انت مبني على الكسر هم مبني على السكون الكاف ضمير متصل مبني على لا اله الا الله اللهم ثبتنا يا رب هم اين السكون يا رجل اكرمك ك رايتك ك كيف حالها ماذا اقول يا رجل لقد كنت اشبعته لوما لانه قال منصوب لا نقول منصوب لا نقول مبني على الفتح رايت الفتح هنا هذا هو محل هذا هو موضع البناء مبني على الفتح يا ابراهيم واضح الكاف مبني مبني على ماذا مبني على الفتح الكاف ضمير متصل مبني على الفتح ضمير متصل مبني على الفتح هذا هو الكاف ضمير متصل مبني على الفتح من كثرة إظهار الفتح حتى غاب الفتح الفاعل الفاعل ستجيب عمل أنت أكرمك أنت من أكرمك من أكرمك الذي أكرمك هو الفاعل من هو والفاعل مستتر اه مستتر محمد Muhammad. Was ها Was ها Was it? Was محمد قالها ها Was محمد قالها والجواب Was نعم Was اعتمدت عليه ها الفاعل احسنت ليس لأن محمد قالها لانه ليس من مواضع الاستثار الواجب اذا والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو من هو آه الله اعلم اكثر ها والكاف هنا مفعول به فبنيه على فتح في محل نصب غلامه غلامه عبد الرحمن غلامه وقال في نحو غلامه ها هو هنا نكته سنتحدث عنها ان شاء الله جاءت الان تذكرت لها تفضل وهائي غلامه آه. ها ايه مضاف اليه الى ماذا الى الهاء وهائي وهائي واضح الان الواو حرف عطف والها معطوف على ما قبلها معطوف على التاء معطوفه على تاء في قوله كتائي قمت قمت كتائي قمت وهائي الها معطوفه على التاء لا الها مضاف الها اين الها ليست هذه الها في متن المؤلف في متن المؤلف انظر في المتن, انظر في المتن. ماذا قال وهائي غلامي الواو حرف عطف ارايت الواو حرف عطف هائي كيف نعرفها معطوف على التاء في قوله كتائي قمت قمت الكاف حرف جر وتاء اسم مجرور بالكاف وجره كسدر على اخره الواو حرف عطف هائي معطوف على تائي مجرور مثلها وجره كسدر على اخره وهو مضاف وغلامي غلام مضاف اليه ماذا عندك أنت هاقنا وهائي هكذا مكتوب عندك هكذا لك. نعرف الواو هائي معطوف على على التاء ليس على ما قبله مباشرة على التاء لأن ما قبله وكافي كاف وكافي أكرمك واضح الآن وهاء الآن الهاء معطوف على مجروره لأن المعطوف على مجرور مجرور وهو مضاف غلامي مضاف الى الهاء مجرور وجره كسره على اخره وهو مضاف وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر ها ايه في محل جر مضاف رأيت المفهوم ده اا فقط كنت ساقول انه مثل للضمير المنفوع ب بالمبني على الضم مع انه كان يمثل انه بالمبني على الكسر ومبني على جاء الفتح كتاء قمت ابن على الفتح وتائي قمت مبني على الفتح في محل رفع في محل رفع في محل رفع اليس كذلك وهنا كذلك كان يمكن للمنصوب بان يمثله بماذا بالمبني على الضم اكرمه ومبني على الفتح اكرمك ومبني على الكسر اكرمك واضح مع هذا مثل المنصوب بالمبني على الفتح ومثل المرفوع بالمبني على الضم ومثل المجرور بالمبني على الكسر واضح لها من فوق هذا واضح هذه فقط النقط التي ذكرت ظهرت والله اعلم نعم نعم سراتي ساعربها الان نعرب متن المؤلف ليظهر الان قال كتائي قمت وكافي اكرمك وهائي غنمه الان ظهر لكم ان الهاء مضافة إلى غلامه. مفهوم. وظهر الجر لأن غلام اسم. التاء هنا مضافة إلى إلى قمت. واضح. التاء مضافة إلى قمت. بعد أن تعرب قمت بأن فعل مبني على السكون والتاء فاعل تقول وقمت. مقصود لفظها مقصود لفظها في محل جر مضاف إليه. هذا كله في محل جر مضاف اليه منع من ظهور الاعراب ماذا لفظ الحكايه لفظ الحكايه مفهوم منع من ظهور الاعراب ماذا لفظ الحكايه هذه كلها ماذا جمله في محل ماذا جر مضاف اليه لان ت مضاف الى هذا كله الى هذا كله هل هذا كرمك ليس اكرم فقط كل في محل مقصود لفظها مقصود لفظها كان هذا كله اسم كله اسم واضح فيكون هذا الاسم في موضع جر بإضافة الكاف إليه وإضافة التاء إليه. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ ومنفصل كأنا. و منفصل من الوقت عن الآذان. كم؟ الله أكبر. فقط بقي منفصل؟ آه هذا بسيط من حيث. ومنفصل كأنا زيد وأنت وهو وإياه هكذا لا يوجد أنت من قال أنت إذا أنا ها إذا في بعضهم حين في يوجد في بعض ما غير موجود لا يضره لا يضر التمثيل. المنفصل مثله بانا وانت وهو والمتصله والمنفصل اه وايا فقط وايا المنفصل هو الذي استقل بنفسه استقل بنفسه اما الضمير المنفصل لا يمكن يستقل المتصل لا يستقل بنفسه يعني لا يمكن ان تتحدث عن المتصل دون أن, أن, ان تصله بالفعل او الاسم اما المنفصل فيمكنك ان تتحدث عنه تقول انا خرجت او انا جئت الى غير ذلك اما المتصل لا لا يمكنه ان يستقل بنفسه تقول خرج ثم التاء تو او تقول تو خرج واضح او هو آه آه آه هي آه كتابه كتاب كتابها أو يعني لا يمكن أن يستقل المتصل بنفسه أما المنفصل فيستقل بنفسه أنا أنت هو هي إيايا إياك إلى آخره المنفصل ينقسم إلى ثلاثة آه عفواً إلى قسمين فقط من حيث موقعه من الإعراب إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وهذا الحمد لله مضى معنا كثيرا المرفوع 12 ضميرا وهي هي انا نحن انت انت لا نقول انت انتما انتم انتن وهو وهي وهما هي معلش تحدث معها غائبا لا باس ها ا <تصفيق> اضرفتنا للمجلس <تصفيق> انا لم احذفها فهمت الان انا بمذيع فقط <تصفيق> <تصفيق> لأنه لما جاء دوره في انت قتلها اقول لك انت واضح الان وانت أظن كنت خارج مجال تغطية إذن انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهنا هذه ضمائر رفع يعني لا تكون الا في محل رفع انا مؤمن انت مؤمن هي مؤمنه نحن مؤمنون انتم مؤمنون هن مؤمنات هما مؤمنان وهكذا في ضمائر النصب نجد ما يقابلها وهي إيايا وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن إثنى عشر ضاميرا كذلك تكون دائما في محل نصب ولا يمكن أن يكون ضمير الرفع في محل نصب لا تقول ضربت هو ضربت هو أو تقول آآ آآ ضربت أنا على أن نفعل به واضح؟ أو تقول ضربت هي ضربت هي لا تقول هذا وكذلك الضمائر النصب لا تكون في حرف لا تقول إيايا صائم إيايا صائم مثلا أو إيايا قارئ تقول إيايا آه تقول أنا صائم انا آآ آآ قائم ونحو هذا هذا ويبقى تبقى مسألة لمن قادرين يبحث فيها في قضية اياي واخواتها ما هو الضمير أهو إيا أو كافي أو ما هذا لكن لا يهم كثيرا لا يهم كثير نحن نتعلم على أن إيا وأخواتها كلها ضمائر اياي كلها ضمير اياك كله ضمير هذا والله أعلى وأعلم تبقى مسألة مسألة قول المصنف رحمه الله ولا فصل مع إمكان الوصي إلا في نحوي ألهاء مثلنيه بمرجوعية وظلنتكه وكنته برجحان والله أعلى وأعلم لنرجيه الدرس القادم من عنده السؤال